بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م ميم ص ا د كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا ان تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا ل ش ج ر ة بدت لهما سواتهما وطفقا ي خ ص ف ا ن عليهما من ورق ا ل ج ن ة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 اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا, ويبغونها عوجا وهم ب ا ل آ خ ر ه كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون و إ ذ ا صرفت أ ب ص ا ر ه م ت ل ق ا أ ص ح ا ب النار قالوا ربنا, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين و ن ا د ى أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل ه يعرفونهم بسيماهم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 يوم ي أ ت ي ت أ و ي ل ه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل ن ا من شفعاء اف يشفع لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته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 أ و أ م ن أ ه ل القرى ان ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا ض ح ا وهم يلعبون أ ف أ م ن و ا مكر الله فلا ي أ م ن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون أ و ل م يهد للذين ا يرثون ا ل أ ر ض من بعد أ ه ل ه ا ان لو نشاء وصبنا هم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني إ س ر ا ئ ي ل قال ان كنت جئت ب آ ي ه فات بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آ م ن ت م و به قبل ان آ ذ ن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون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 وقالوا مهما ت أ ت ن ا به من آ ي ة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجرد ا والقمل والضفادع والدم آ ي ا ت مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى د ع لنا ربك بما عهد عندك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 إ ن هؤلاء متبر ما ه م فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين و إ ذ أ ن ج ي ن ا ك م من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم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 اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عساها ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون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 ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أ ن ف س ه م ينصرون وان تدعوهم إ ل ى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون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 هذا بصائر من ربكم وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون و إ ذ ا قرئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا و خ ي ف ة ودون الجهر من القول بالغدو و ا ل آ ص ا ل ولا تكن من الغافلين